صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة بين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى عز عزديني ودل البغى فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدى صليل الصواري شيد ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا فقم يا أخيا لدرب النجا لنمضي سويا نصد الغزا ونرفع مجدا ونعلي جباه أبت أن تذلا لغير الإله أبت أن تذل لغير الإله صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا صليل الصارم نشيد الأباء ودرب القتال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 نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارب نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوالج